بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشخاص الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي هذه الليلة ليلة الخميس التاسع والعشرين من شهر كمادأ أولى عام واحد وعثوات مئة واربعائية وألف من الهجرة عام واحد وثلاثين عام واحد وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعدنا أن نلتقي من أحد علماء السلفيين وهو الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلين حفظه الله تعالى وسيلقي كلمة عن منهج السلف في طبق العلم وقبل ان يبدا الشيخ بنقاي كلمه نريد ان نعرف بالشيخ لمن لا يعرف كثيرا عن الشيخ لا ما يحتاج, ما يحتاج التعريف يكفي انا محمد بن هادي بس يكفيني بس ما يحتاج تعريف ما يحتاج <تصفيق> <تصفيق> اذن يعني نترك المجال للشيخ لاي التعريف هذه محل الملك؟ والله يعلم ويشهد أنني لا أحب ذلك وأمره من صميم فالحب وأكره من ظاهرة وبعضها من محمد بن هادية بن عالية نعم أن, إن الحمد لله نحمده ونستعينه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 ولا تغدن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون فيه والارحام ان من الله كان عليكم ربيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لك. لكم اعمالكم ويغضر لكم ذنوبكم ومن رجع الله ورسوله فقد فاز فوزا حظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرق أمور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعة ضلاله وكل ضلالة اما بعد بعد بعد بعد فيا معشر الاخوان سمعنا ما ذكره ارهاون المقدر الشيخ سليمان باسمه المعروف عندنا واسمه غصن بابان فارس سمعنا ما ذكر ارهاونه بورع ذي كلمه ونسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ونوى ربك ان يوفقنا واياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح معاشر الاخوان ان التلقي الصحيح يورث صاحبه العلم الصحيح يورثه الثمره الصحيح وهذا العلم هو الذي انشرف الله به هذه الامه علم الشريعه الوحي المنزل السخ هو الذي انزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان قدر الله عليك حقيقه ولم يامره صلى الله عليه وسلم ان يطلب جل وعلا ان يزيده الشيء من الدنيا ابدا الا من العلم فقال جل وعلا محاضرا صفو الخلق رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا تعتم بالقرآن من قبل أن يقوى إذنك وحي, وحي وقل ربي زدني حلنا. فكان عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك بالمسلم بسنة صحيح بعد نزول هذه الآية يكثر في دعاء صلاة للقوم ربي زدني ربي زدني حلنا. هذا العلم الشرعي هو الذي يدل الانسان على كل خير من يرد الله به خير بفضل الدين وبسبب هذا العلم شره من لم يكن شريفا ارتفع مقام كان وضيعا في نسبه وجاءه وحسبه في الدنيا فاتبع اتبع من الموالي والعبيد وساده بعد ان كانوا متحلين ومحتقرين عند الناس وهذا اصداء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخا هذا العلم الشاعر أخص الحيوانات ذكر بسببه ففي قصه اصحاب الكهف جاء لكم الكهف سيقولون ثلاثة وراثة من ويقولون خمسة سالس من كلبه رجماً ويقولون سبعة كاملة من كلبه أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا غير ثلاثة آيديهم إلا مراعاً ضاهراً هذا الكن هوى هو اهل الايمان والتوحيد والطاعه فذكر معهما هذا الكتاب لانه هوى الى اهل هذا العلم الكن وهو اخص الحيوانات ونحن نغسل للتلئنه منه سبعا وإحداها بالطراب وهي الأولى في ارجح الأولى العلماء أولاها بالتراب ثم سد بعد ذلك بالماء لشدة نجاسه العالم والغزل من النجاسة الكلاب سبع وأولاهن بالطراب وما في عن وبعض الناس قد ألحق الخنزير من قياس إلى آخره هذا الكلام نجس البعاة نقصر منه الهنى سبعه ونكفأ فالله الذي شهد منه أباح الله أكل صيده من غير أن نقصره حينما علم قال جل وعلا وما علمتم من الجوار المكذبين تعلمونهن مما علمتم الله فكلوا مما ارسلت عليكم المذلول صلى الله عليه الآية قال صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك المعلم وسميته فكل ولن يقوم بغسله ما لا قال عاد الكلب لماذا لا؟ لانه معلم فاتبع بالحال في احد العلم لما علم التبع وهو أحطر الحيوانات وأخص الحيوانات وأشد الحيوانات نجاسة فهل بعد هذا يسهد العلم يرهب عنه ويقبل على معداع الأنور الدنيا التي تزول وتنتهي تموت بموت صاحبها لا والله هل يجب؟ علينا جميعاً أن نحص على هذا علم الذي رفعنا الله تبارك وتعالى به ونفعنا تبارك وتعالى به وقد على كثير من من خلق رضيه فأول الوقت قبل أن ندخل في نذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعنا نائما من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين ودلاله العقوق ظاهره ودلاله المفهوم تدل على ان ممن من يتفقه في دين الله ويعرف ما أوجد الله عليه من أحكام الحلال والحرام سواء من عينه أو ما بوضعه في هذا التوسع فانه يصدق عليه من الله ما أرد به خيار وهذه مصيبة عظيمة وبليمية كبيرة أن يكون هذا الإنسان ممن لم يلد به خير. الله تبارك فيجب أن على هذا الامر والتفقه في دين الله واذا كان كذلك فليعلم ان من لم يكن عنده في بلده عالم وهو لا يعلم ما اوجب الله عليه فان الرحله عليه واجبه حتى يعلم ما اوجب الله عليه مما يستخف دينه من نحو وروقه وطهارته وغزله وصلاته وصومه ونحو ذلك فلا بد من أن يدعى اللعب فان لم يرد من يعدمه وجب عليه ان يرحم حتى ياخذ العلم الواجب وما فوق ذلك فهو مستحب له ان يرحل حوائجهم قال جل وعلا فلولا نفع من كل فرقه من من طائفه ليتفرقه في الدين ولينذروا قولهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فشملت هذه الايه حكمين حكم الاول تفقه الطالب في نفسه فيما قوله الله عليه الثاني يعود في يعلم من لم يعرف من أهل بلده وقبيلته وعشرته فلا بد من ان يحصل هذا فان النفى الظنى المراه بالخروج لطلب العلم وقد كانت الوجود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيمون عندهم الايام والليالي فيتعلمون ثم يعودون الى اقوامهم معلمين ما جاء ذلك في حديث نارك بن الحوير رضي الله عنه الصحيح قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم شديدة من متقالبون عنده لياله وأيامه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حاجتهم في العوده إلى أحليهم فقال لهم موصيه له ومنبها له على ذلك وحاحا لهم على تعليم القومي قال واذا حرر الصلاة الصلاه فليؤذن لكم احبكم وليؤمكم اخباركم والحديث الصحيح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلوا القرآة يعلم للناس وقصة فكر معونا معوفة من هذا حينما وقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من القرآة من يعلمه أحكام الدين فكان من أرسل مع النبي صلى الله عليه وسلم طائر على القرآة فغضبوا بهم وقتلوهم والشارك ان طلب هذا العلم لا يخلو من احد امرين اما ان يكون واجبا عينيا او واجبا كفائيا فالعين ما لا يصح دينك الا به والكفاءه التوسع فيما على ذلك إن ضغير يُعتَلَى بهذا ويُمْتَلَى حَلَفِهِ وقد حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ألما بعد وفاته فرحل عدد منهم المسافات الطويله لأجل حديث واحد يسمعه من صحابي آقصاً عروب من رسول الله صلى الله عليه وسلم واردخلت في طلب الحديث والعلم والسنة سنة عن أسلاف الأصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعها وقد كان جمع من التابعين يسمعون ويبلغون الحديث ما هو حال قائم النقعي والقير يبلغهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عمر فلا يقنعهم في العراق حتى يقدموا فيستمعوا له منه في المدينة ويعملوا الحديث الواحد وحيد. وهذا دليل على أن التابعين وضيطار عنهم ساءوا على مسافة فينبغي لنا أن نحرص على هذا وقد كتب علماء الحديث في هذه الكتب الطويله والمختصره في بيان فرض الرحله في طلب الحديث والعلم ولا نريد ان نستطرد في هذا ومجيئكم ولله العم تطبيق لهذا مجيئكم من بلدانكم إلى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينه المباركه مهبوبه وحي, وحي, وحي. ومارز الايمان تطبيق لهذه السنه الحمد لله الذي من عليكم بذلك واساله جل وعلا كما ان يعينكم على تعليم من وصغيرا شافا ان يكون جديدا حديث عهد في الاسلام فاذا شباً حدث الحدث يريد ان يتعلم واذا اسلم غير المسلم يريد ان يتعلم احكام هذا الدين فعند من يحكم عليه ان يبحث عن صاحب الدين السوي صاحب العقيده الصحيحه والفقه الصحيح والاستقامه الصحيحه على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من نعمه الله على الحدث وعلى احج إلى اسلم أن هو قال صاحب سنة يتعلمان على يديه؟ وذلك لان الشاب يتشكل على يد اول معلم وحافظ المسلم الجديد يتشكل على يد اول معلم له فهو على مفترق طرق إما أن يوفق الصالح لقيامه، وإما أن يوفق ضد ذلك، فيكون فيه ذاكما. يقول إذا بعمة رحمه الله إن من نعمة الله على الحلف وعلى أن أعجم اسلم أسلم أن يوفق الصالح للسماح. وذلك لأن صاحب السنة يعلمهما حدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قام حمدان ولا هلاك وإنما احرص على أن يسلك في طلبته الطريق المستقيم ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يجب على الشاب الحلف اذا اقبل على العلم ان يسال عمن يأخذ وهكذا المسلم الجديد اذا اسلف يسال عمن ياخذ دينه حتى ياخذه وهو امن ياخذه صافيا نبيا لم يتلفخ باولار البدع فإذا وفق لهذا فقد وفق بخير كثير وثانيا لا. يجب على من راى حدث او حديث عهد في الاسلام وقد وقع بين يدي المبتدع يجب عليه ان يحرص على تخلصه منه ونصيحته يهويه واعطائه البديل الامين الذي يتعذب على يديك ان هذا آل العلم دين فموضوع من تقرب دينه فاذا اخذت الدين عن الموضوع سنبتد وان اخذته عن المبتدع هلكته عياذا بالله من عليك وقد شمر السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب غاية التشمير ونصحوا للامه غاية النصيحه محكرون من الأخذ عن أهل الأهواء والإداء لأنهم يضلون بسببهم ولأنهم إذا أخذوا على ايديهم لا يأخذ من الدين صافية نبيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وان يأتي فيه هذا الخلق ما يحدث عند في الخلق التصور فيتعلم الصغير ويتعلم المسلم الجديد أشياء مغلوطه ليست في الدين الإسلام وهو بما ما تعلم ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله تحذيرا من وقع بين يدي معنّم وهو مبتدع وخافر على من بين يديه أن يغنّهم فحذرهم منه استثناء في العلم هذه الصوره من الغيبه المحرمه وبينوا انها من الغيبه الجائزه صورتها صوره غيبه لكن واقعها واقع النصيحه ومن اخصر الكتب التي بين ايدينا واكثرها اختصارا كتاب رياض الصالحين للنوم رحمه الله فيه بعد الباب الذي تكلم فيه عن الغيبه باب ما يباح عن الغيبه وتكلم عن الانواع الجائزه عند الغيبه ومنها من رأى طالب علم يتردد على فقيه المبتلح وخاف عليه منه حذره فاذا فإذا هذا هو عمل المبتلح يحرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه فوجب على من راى شيئا من هذا ان ينصح حلقه ومن هنا فلا نكتب الكلام في هذا واقول باختصار ان الواجب على المسلم الجديد دخل في الاسلام وعلى الشاب اذا اتجه الى طلب العلم ان يحرص على طلب العلم على اي المامورين الموثوقين في عقائده وفي منهاجه حتى يسلب له دينه وتصح عقيدته ويستقيم منهجه ولنعلم ان المبتدع اذا جلس اليه المتعلم لن يبداه بالبدعه أو اول ما يدعو أو او يعلمه ولكنه ينتظر حتى يجد الفرصه منه فيلقي البدعه في قلبه وهذا مثل ما قال فقال كمخلخل فالضبط لو ان المبتدع بدأت في البدعة أول ما تقرأ إليه إذا حذرته لكنه ينتظر منك فرصة لك إذا كان من القلب لذلك فيرسل في البدعة ما تعلق في بالقلب ونحن يجب أن نحذر من هذا أشد الحذر، وما من زمان ومكانا الا وستجد فيه اهل الحق واهل البدع ولا ضيق فعليك ان تاوي الى اهل الحق والسنه فان المرء يعرض بمن ياوي اليه فان كان صاحب السنه اوائل اهل السنه وان كان صاحب البدعه اوائل اهل, أهل البدعه ويعلم انه في حال الخلاف في شخص القاعده المستدينه المستمره ان الجرح المفسر مقدم على التزكيه والتعديل الملهم لان المعدل غايه يقول انا لا اعلم باللاخر هذا غايه ما في التعديل واما أقول لا انا شيء مفصله أعلى كذا وكذا وكذا وكذا والمفسر والمبين مقدم على المجمل يقوى عليه غايه عند المعدل انه يقول انا لا اعلم بالاخره هذا على علمه فلا تعارض بين قوله وبين قول من ادلى بحجه مبسط لان لا ارتقى علم الى قوله ما علمت الا خير وهذا قال انا علمت اذ ينتي فيقال هذا على هذا هذه هي التي اعملها على ما والتعليم في كلام الاثمه الطب واليوم نرى الناس يحاولون التخلص منها في كلام من لا ياتون عشر الحصار الاول في الامامه والدين والحب بهم والمعرفه الناقض نقض مع ان الاولين كلهم احد أحل الكلام للرجال اليوم نراها يعارض كلام الخبير الناقض للرجال والعارف بهم لمن لا يعرف من امورهم شيئا وهذا سببه الهوى في الغالب أو الجهكة والعياذة فعلى أبناء ان يحذروا والتلق لأن يمتنع لأن هذا الدين صفاء والمتنع لتجنسون صفاء فيدخلونه في القلوب مكدار مجنسا والمر على حسب ما أدخل في قلبه بعد ذلك اقول انه لا من التاني في التعلم فانه قد جاء في حديث ابي الرحمن السلمي رحمه الله انه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران فعثمان بن عفان وعن عبد الله بن انهم كانوا ما يقرؤون عشر آيات ويتجاوزونها حتى يعملوا بما فيها من العلم والعمل قال فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا فلا من التدرج في التعلم والتنقل وليعلم الانسان ان عمره قصير والعلم بحرا لا ساحل فكيف يختصر هذا البحر عظيم هذا قد اشار اليه النار في قوله وما حوى الغايه في الف سنه شخص يعني لو عمر الشخص الف عامه لا يمكن أن يصل الى الغايه في العلم طيب ما المخرج قال فخذ من كل فن احسنت كيف بحفظ متن لا بد معشره ابناء من الحمد. في كل فن لا بد أن تحافظ على بحفظ المتن والمتن الذي ينبغي أن تهتم به في كل فن أن يكون هذا قد <تصفيق> المتن هو الراجع في هذا فن في العربيه يكون هذا أرجع المتن في الأصول يكون أرجع المتن في المصطلح يكون أرجع المتن الحديث يكون كذلك اضع الكتب واصح الكتب واشرب الكتب تداولا بين الناس في الفقه كذلك في اصول التفسير كذلك في اصول الحديث كذلك وهكذا في جميع العلوم تحفظ ارجع الكتب واحسن الكتب ونعني به الذي عليه عمل العلماء وعليه شروع العلماء وعليه عمل العلماء وتعليم العلماء لانه قد خدم فانت لا تتعب في فهمه وتوضيعه وتفسيره فخذ من كل فهم احسن لا بد انك مجد جامع للراجع المثل يكون هو الراجع في كل فهم ثم تدخله على مفيد يعني معروف بالعلم وكفالته والمفيد الذي يقال عنه إنه مفيد يعرض بآخره إما من أنصيص العلماء عليه لأنه اهل التعليم وإما بأن يشتهر بين الناس أنه معنم نادح في بأخذ المعنم تقول معنى مفيد هذا هو المفيد لا بد من حذر والمحفور لا بد ان يكون راجحا في كل فن ثم بعد ذلك تاخذ هذا المحفور الراجح على مفيد الذي يفيده كل العلم ثم الصفه الرابعه على مفيد الناصح لا بد ان يكون المعلم ناصحا لابنائنا وهذا الاسره في رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يقول الدين النصيحه ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي داود وان كان في سنته مقال إنما انما انا لكم بمنزله الوالد اعلمكم الح الح والوالد يكون ناصحا لاولاده لولاه يكون ناصحا فالمعلم ابو روحي كما ان والدك من النسب او الجسد الجسد تسلسلت منه هذا ابوك روحي فلا بد ان يكون ناصحا فهذه أربعة أشياء لا بد من توفرها في المتعلم في الطالب ما حرى الغاية إن سنه شخص فخذ من كل فرد أحسن كيف بإذر مجنم لا بد من يفعله جامع عند الراجحي هذا رسل لك تأخذه على مفيد عنده علم يبين وناصح ينصح لك في كل الأبواب فهذا الذي ننصر به أبنائنا وأن يبدأوا متدرجين يبدأوا بالقليل ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا ثم أعلى قليلا حتى يصل إلى ما يقالب فيه الانتهاء في الفن والنظر بثالة واحدة يستدد به على أبناء فماذا أن في العربين يأخذ الأجرمين ملحق العرار العوامل من نحو المنى ثم ملحق العرار لا من. من نحو ثم ملحق العرار ثم بعد ذلك تقرأ النسيجة وشورها حتى الضرور في المصطلح هذا لك يأخذ أول ما يأخذ نخبط الضيطر مع شرحنا نسهد النظر ونحن نرى أبنائنا اليوم يذهبون يمتا ويسره عنها ويقرؤون في الكتب التي لم تحرر كما حدد هذا البدل في مصطلحها ثم بعد ذلك يرى تدريب الله على ذقيب النواوي ثم يقرى بعد ذلك باعنا الحديث ثم لا يظهر أن يرى التقيب في ظاهرة الصلاحة ثم يقرى بعد ذلك فتح النقيم على مدينة الحالة هذا نقول التوحيد اول ما يبدأ بالقواعد الاربع الاصول الثلاثه ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات ثم الواسطيه ثم تلخيص الحاويه ثم الطحاوله ثم لا يغير بعد ذلك العمده في الحديث يبدا بالاربعين النوويه ثم عمده الاحكام <تصفيق> ثم, ثم ضيوروا على ذلك بما وهكذا أخذ على هذا التلذيب وصرره وثابر واحتسب ولم يستعجل فانه يصل باذن الله تبارك وتعالى ولكن لا يدد من هذا الذي تطبعه أو أولاً ثانياً ألا تذهب للكتب كتب المرمورة وتدعى المشهورة التي عليها تعليم الله وثانياً تأخذه عن المفيد الذي ينصحك الذي يفيدك ويعلمك وينصح لك إذا رأىك خارجة يمتاً أو وليعلم أن العلم يحتاج فيه الى الصبر يحتاج فيه إلى الصفر. ما يمكن أن تتعلم من العالم أو الشيخ ما قضى فيه خمسين عاماً أو ثلاثين عاماً تأخذ أنت في دقة الله أو في دلاثة الأيام أو في السبب كما تراح اليوم يقرأون عشرين كتاب يوم واحد ما لترحمه الله يقول للشابع وهو من التواقع في الفهم والحفظ صاعر على الفهم والحفظ رحمه الله يقول كهو لي زملائي لما قروا موضع يقول كتاب صنفته في عشرين عاما تأخذونه في شهر ما أقل ما تفقه فيه كتبه ومالي في عشرين سنة وهو ينرح فيه مواطن ويخاطر هذا الخطار يخاطر به الشافع ورمع الكياء العالم فكيف بينا نحن اليوم؟ خمسة عشر كتاب وسبعة كتب كبار في يوم واحدة ما شارع الله يعني يخل العالم في اسمول العلماء سبعين سنة قوم وعنهم ويتعلم ويرخص لسبعه ايام هذا الى جلسه سبعه ايام فلا بد من الصبر وللتعرف الدل على الصبر حتى تصل الى العلم ما قصره الله في كتابه عن موسى عليه وعليكم وصلى الصلاة والسلام والسلام مع عليه وعلى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لو صبر حتى نعلم وماذا نعلم معه؟ خضر عليه الصلاة والسلام فلا بد من الصبر يا ابنائي ولعنى أخينا الحديث بهذا واعتدت إليكم واعدكم إن شئتم بعض المشتبارات والرجقاء عندكم لقاءاً مفتوحاً نصد في الرشاوة ونستغل الوقت كله إلى الثانية عشر عاماً إنشئت ذلك فلقاً قراءاً مكان هذا التقصير الذي حصل وسامح الله أخاناً بابان فابرس فإني لم أعلم أن اللقاء مستراحة إلا بعد برقبط جانباً الله أحمد وسلم وبالك العديد ورسولي وعلى آله وصحبه وإجمعين نسأل الله جده وعلى أن ينفعه وإيجاعكم من العلمنا وأن يتبيتنا وإيجاعكم على الحق حتى نقاع إنه وليه ذلك القادر عليه صلى الله عليه وسلم وتعالى خلافة رسولنا الحمد